وان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إ ل ي ه م بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ان يثقفوكم يكون و ا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ل ا تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم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 وان فاتكم شيء من ازواجكم إ ل ى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثلما أ ن ف ق و ا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون يا ايها النبي اذا ج ا ء ت ج ا ء المؤمنات يبايعنك على أ ن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم, عليهم قد يئسوا من ا ل آ خ ر ه كما يئس الكفار من اصحاب القبور